الرعون وملائهم ان يفتنهم وان فرعون لعال في الارض وانه لن من المسرفين وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فتوكلوا فعليه توكلوا وان كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موتى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا, وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمت على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم